الوجه ا ل أ و ل ي ب د أ حالا وهذا هو الشريط السابع والثلاثون من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة والافتاء وهو الشريط السابع في ا ل م ج م و ع ة الرابعه ة قراءة فتوى اللجنة الدائمة نواصل فتوى على ش ب ا أما القرآن شهد للإنجيل بالسلامة وعدم التحريف قال الله ت تعالى مبشر زعمه صديبي شهد في للإنجيل وعدم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 وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع و ن ط م ع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ف أ ث ا ب ه م الله ل م ا قالوا جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ن الذين وقال قاتل تعالى لا ي ؤ م بالله ولا ب ا ل يدينون و ولا م الآخر يحبمون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا ا ل ج ز ي ة عن يد وهم صاغرون إ ل ى أ ن قال اتخذوا أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم أ ر ب ا ب ا من دون الله والمسيح بن مريم وما أ م ر و ا الا ليعبدوا إ ل ه ا واحدا لا إ ل ه إ ل ا هو سبحانه عما يشركون إ ل ى غير ذلك من ا ل آ ي ا ت التي نزلت في الثناء على من آ م ن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وذن من كفر به ثم الانجيل الذي أ ن ز ل ه الله تعالى على عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو الذي بشر ب ر س ا ل ة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا برسالته و م ن ذلك احتججتم ب ا ل ق ر آ ن الذي أ ن ز ل ه الله عليه و آ م ن ت م ب ص ل بلي ا هديه و ايسى ابن مريم و ق ت ل ه م إ ي ا ه وزعمتم أ ن ذلك في الجيل إ ن ف ك ذ ب ك م الله كما ك ذ ب ا ل يهود في ذلك ب ق و ل ه سبحانه في م ح ك مكتابه و ق و ل هم إ ن ق ت ل ن ا ا ل م س ي هاي سبب ن مريم رسول الله و انا ق ت ل و هو ن ص ل ب و هو ل ك ن ش ب ه لهم وزعمتم أ ن ا ل م س ي ح ا ي سب ن مريم ابن الله تعالى الله ان يكون له ولد فكذبكم في ذلك بل كفركم بقوله تعالى لقد كفر ا ل ذ ي ن ق ا ل ل و ا ا إن ل ه ه وزعمتم المسيح الآية مريم بن و أ ن ه إ ل ه مع الله فكفركم سبحانه في ذلك بقوله لقد كفر الذين قالوا إ ن الله ثالث ث ل ا ث ة وما من إ ل ه إ ل ا إ ل ه واحد و إ ن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن ا الذين كفروا منهم عذاب أ ل ي م ا ل آ ي ا ت وزعمتم أ ن الخنزير حلال أ ك ل ه وتعبدتم ب ا ل ر ه ب ا ن ي ة وكل ذلك ليس في ا ل إ ن ج ي ل بل هو دين لم ي أ ذ ن به الله ولا شرعه فبعد هذا و أ م ث ا ل ه من ح ق ي ق ة ا ل إ ن ج ي ل الذي نزل على عيسى وبعد هذا و أ ن ث ا ل ه من افترائكم تدعون أ ن الانجيل لم يحرف ولم تزيدوا خ ف و ولم ا منه شيئا ت فيه شيئا ثم بعد تحاولون أ ن تحتجوا ب ا ل ق ر آ ن ل إ ث ب ا ت مزاعمكم وبدعكم فتتبعون ما تشابه من ا ل ق ر آ ن وتتركون م ح ك م ة ابتغاء ا ل ف ت ن ة وليا ب أ ل س ن ت ك م وطعنا في الدين قال الله تعالى يا أهل اهل ل رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير الآيات إلى ك جاءكم كثيرا كنتم كثير ت تخفون آيات ا مما يا ب يبين قد من آخر ويعفو عن أ الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على ف ت ر ة من الرسل أ ن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير وقال يا أ ه ل الكتاب لا تغلوا في دينكم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 و القران ل السؤال الثاني ل ك ا عذابا مهينا ا ف ر ي ن آ ن إن يقول ل ل ي ه و و د ا ص ا ر يشير ق البقرة ر سورة ؤ و السماوية ن الكتب كما الآية الثالثة في ع ر القرآن ة بعد جواب المئة ش ي بذلك إ ل ى قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى ي ليست ه و د ل ا ع ليست ى ش ء وقالت النصارى ل ي اليهود على شيء و ه ن يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون ووبخ الله تعالى في هذه الايه آ ي ة كل من ل ف ر ق ي ي ن ا ل و والنصارى على على الآخر ما بيده عنادا منهم وبغي وعدوانا فوبخ اليهود على كفرهم عليه وما د بيده تصديقه عنادا إنكاره الآخر ما برسالة السلام على على على عليه التشريع منهم من كفرهم عيسى به جاء وهم يتلون الكتاب أ ي ا ل ت و ر ا ة وفيها ما أ خ ذ الله عليهم من الميثاق أ ي يؤمنوا به وبما جاء به من تشريع الله وعبخ لموسى وهم يتلون الكتاب أي الإنجيل وفيه تصديق ما بين يديه من التوراة موسى وليس على عليه الكتاب بين بها النصارى السلام الإنجيل ما التي جاء بها موسى إلا قليلا مما أمره الله أن يحله لهم من أن معنا تصديق كفرهم ذلك يديه أمره أي تقرير ما ط ر أ على ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل من التحريف ولا ما أ خ ف ا ه كل من اليهود والنصارى من كتاب نبيه بدليل ذكره سبحانه ما جناه كل منهما على كتاب نبيه في آيات أخرى من القرآن الذي يحتاجون تأمنيها وتلبيسا يجب التي عليهم القرآن المآخذ بما تشابه منه على مزاعمهم تمنيها وتلبيسا على الناس سائر أخذت أخرى على على من منه ضم بل بعضها إ ل ى بعض من تحريف بعض النصوص و إ خ ف ا ء بعضها و ا ل إ ي م ا ن ببعض الكتاب والكفر ببعض آ خ ر منه ف إ ن أ ص ل ه الكتابين ا من عند الله كما وكل وكل من منها سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم منهم فيجب الإيمان بهم جميعا وبجميع ما جاءوا به من القرآن الله بعضا الأنبياء السابق جاءوا الله أن نزل عند عند تعالى يصدق ويصدق يبشر بعضه به فيجب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 والذين آ م ن و ا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أ ح د منهم أ و ل ئ ك سوف يؤتيهم أ ج و ر ه م وكان الله غفورا رحيما وهذه عامة يدخل فيها اليهود والنصارى وغيرهم رسولنا تخفون ويعفو نور وكتاب فيها أهل الله الآيات عامة قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم يدخل لكم يبين كثير مبين كنتم عن من من قد قد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 فيجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ولها مظائر في النصارى ك إ خ ف ا ئ ه م ا ل ب ش ا ر ة ب ر س ا ل ة محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى في إ ن ك ا ر ه على النصارى لقد كفر الذين قالوا إ ن الله هو المسيح ب ن مريم ا ل آ ي ا ت إ ل ى قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إ س ر ا ئ ي ل وقال تعالى في اليهود والنصارى افبعد ت ر ق هذا يصح أن, ان القران اثنى على اليهود او النصارى الذين لم يؤمنوا به بعد نزوله او انه اثنى على ما لعب به اليهود من التوراه او على م ان حرف م ا لم إ إيسى إلهيته ن كبنوة ج ي زيد فيه ل لله أو إلهيته مع الله أو ع الله ا صلب ل أو يكن ه إياه قتلهم و أو أو د له ت م ا وإخفاء صفة ما ح م د و ر س ل لم ت ه إن يكن ما ذكر تحريفا وكتمانا و ز ي ا د ة ونقصا فماذا يسمى فعل كل من الفريقين بكتاب نبيه السؤال الذي بعده يقول القرآن إن النصارى يقول بعده إن يقضى لهم بموجب ا ل إ ن ج ي ل ا ل س و ر ة ا ل خ ا م س ة من ا ل ق ر آ ن ا ل آ ي ه ا ل س ا ب ع ة و ا ل أ ر ب ع و ن أ ي س و ر ة ا ل م ا ئ د ة جواب يشير بذلك إلى الإنجيل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هذه الآية لا حجة فيها للنصارى على آية فيه يحكم فيها حجة ومن بما بما هم ما زعمه هذه لأن المراد هنا الانجيل م ر د ه ا ا ل إ ن الذي أ ن ز ل ه الله على عيسى بن مريم عليه السلام لا ا ل إ ن ج ي ل المحرف الذي ذكر فيه بنوه عيسى ا ل ل ه ذكر فيه ذلك من ذكر أ و ذكر في صلب عيسى أ و قتله أ و موته قبل ان يرفع إ ل ى السماء أ و خ ذ ف منه البشاره ة بمجيء محمد الرسول من عند رسولا ل ل ا ثم إذا ضم ما إذا إلى هذه الآية ما بعدها من قوله تعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقد ثبت في ا ل ف ق ر ة ا ل أ و ل ى و ا ل ر ا ب ع ة من إ ج ان ب ا ت ا أن كل من اليهود والنصارى ح ر ف كتاب نبيه فالواجب في فهم الايات النظر ل اليها هم د و يطفئوا نور ن أن ا ل ل ه ه الله بأفواههم م مريدون نور يطفئوا أن ويابى الله إ ل ا أ ن يتم نوره ولو كره الكافرون السؤال الذي بعده إ ذ ا كان محمد لديه شك في ا ل ق ر آ ن ف ا ل ق ر آ ن يقول إ ن ه ينبغي أ ن يرجع إ ل ى أ ه ل الكتاب اليهود والنصارى في فإن يونس سورة والتسعين كنت الآية الخامسة بذلك مما تعالى يشير شك إلى قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك ف ا س أ ل الذين قرؤون الكتاب من قبلك وهذه ا ل آ ي ة لا ح ج ة لهم فيها ل أ ن تعليق الحكم بالشرط لا يستلزم تحقق الشرط ووجوده إ ذ قد يتعلق الحكم بشرط ما م ت ن ع كما في قوله تعالى وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إ ن ربك عليم حكيم الايات الى قوله سبحانه ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أ ش ر ك و ا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ف أ خ ب ر سبحانه ب أ ن هؤلاء ا ل أ ن ب ي ا ء لو أ ش ر ك و ا لحبط عنهم ما كانوا يعملون مع انتفاء الشرك عنهم بل مع امتناعه منهم لأنهم ماتوا ولأنهم معصومون على انتفاء الشرك التوحيد الشرك من بل قد وقال تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم ي س أ ل أ ح د ا من أ ه ل الكتاب ل أ ن ه لم يفهم من ذلك الخطاب طلب السؤال ل إ ز ا ل ة شك بل فهم أ ن المقصود بيان أ ن أ ه ل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون كما في قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الآية الثالثة والأربعون من سورة الرعد وقوله قل أرأيتم والأربعون سورة من من سبحانه وقوله وكفرتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الظالمين الله لا يهدي القوم、الظالمين. الآية العاشرة يهدي سوره الاحقاف وقوله تعالى اولم يكن لهم آ ي ه أ ن يعلمه علماء بني اسرائيل الآية السابعة والتسعون والمئة سورة الشعراء إلى أمثال من الآيات التي المقصود بيان إلى ذلك تدل على سورة من أن أن أهل عندهم ما يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما كذبه فيه المشركون من ا ل د ع و ة إ ل ى التوحيد وفي أ ن الرسل إ ل ى البشر من البشر كما الحكيمة ذلك أكان منهم الله تعالى الحكيمة وقد أشار الله إلى ذلك في أول هذه السورة سورة يونس قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا الناس هي هذه في يونس سنة سورة أن أن أنزل إلى أول إلى رجل وقد ونشر الذين آ مما ن أن و ا ل ه قدم صدق ربهم م م عند تقدم من تفسير ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة وبيان المقصود منها على ضوء ما جاء من نظائرها في ا ل ق ر آ ن مفصلا لها ومحكما يعين المراد من متشابهها ويعرف الجواب عما ذكره صاحبك الامريكي أ م ر ي ي ك ل ب ش ب ا ا ل ن ن ص ر ة إلى آخر ل ا إجمال م ه فإنه لما فصله من سؤال هل حقا ان سيدنا عيسى عليه السلام ما يزال حيا يرزق في السماء ا ل ث ا ل ث ة أ ل م يصلب وهل سيعود إ ل ى ا ل أ ر ض م ر ة أ خ ر ى وهل إ ذ ا عاد عاد نبيا أ و شخصا عاديا جواب الحمد لله ولم ح د ه ا ص ل ل ل ا ا ا ة و س على وبعد رسوله وآله وصحبه وبعد. لم وصحبه يقتل ص ل عليه السلام ولم ب عيسى ي قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وسينزل إ إلى ن م ا حيا رفع ل م ا تعالى الله ء بروحه وبدنه بب لقوله وفعه ل إ ه و س آ خ ر الزمان حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة نبينا محمد عليهما الصلاه ة والسلام و ا ل ل ب ا ل ت والسلام ف ي ق وصلى ل على وآله ه وصحبه نبينا محمد و م ل حول بعض الأنبياء إ ج ا ب شبه بعض ة عن و س سؤال يوين أن عيسى عليه السلام عيسى ا العقيدة وقال الزاعم بأمل اعتقاد ئ ل عليه له بأمل في يوين أن بأن أب ولد من غير أ ب ليس من عقيده ة المسلمين جواب الحمد ل ل وحده و المسلمين ص ل ل ل ا ا ا ة و س على ر و ه وآله وصحبه وبعد ل ا ا ن أن ع س السلام ى عليه له م أب ا القرآن الدالة على أن أم عيسى عليه الصلاة والسلام ق قد ض لنصوص على عليه أحصنت ر عيسى أم ف جواب ه ا أ ن ه لم يمسسها ش ر وأنه للناس الله جعله كلمة آية للناس قال الله تعالى اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك ب ك ل م ة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها, وجيها في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أ ن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك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 فحملته فانتبذت به مكانا الآية به قصيا ومريم ق ا تعالى ل و ابنه عمران التي أ ح ص ن ت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فهذه ا ل آ ي ا ت قررت حصانتها وبراءتها من الزنا في أنها لن بشر وصرحت ق ه أنها يمسسها ا في لن ب ش و ص ر ب أ ن عيسى عليه السلام ك ل م ة الله و آ ي ت ه أ ل ق ا ه ا إ ل ى مريم ودلت على أ ن حمل عيسى بمريم إ ن م ا كان بنفخ جبريل فيها ب إ ذ ن الله و أ م ر ه فمن أ ن ك ر ذلك وزعم أ ن عيسى كان من أ ب و أ م فهو كافر ملحد في آ ي ا ت الله متهم لمريم بالزنا كاليهود او مدعي ع ان عيسى عليه السلام ابن لله سؤال ى عليه انكر كلام عيسى عليه السلام في المهد واستشهد بفقرات من انجيل لوقا تؤكد ان عيسى كان عمره اثني عشر عاما جواب ص ر ح ا ل ق ر آ ن بان عيسى عليه السلام يكلم الناس وهو في المهد ومن كان في المهد لا يعقل أ ن يكون بلغ من العمر اثني عشر عاما هنا عهد في السنن ا ل ك و ن ي ة وجرت به ع ا د ة البشر قال الله تعالى ويكلم وكهلا في المهدي ثم لو كان في الناس المهد ثم كلامه كان مما اتهمها به اليهود من الزنا اثنى كان أمه تبرئة به بعد عشر لأن من بلغ عاما يمكن أن بلغ يلقنا الجواب ويفهمه ويجيب بما يراد منه فلما أ ن ك ر و ا على مريم إ ش ا ر ت ه ا إ ل ي ه ليجيبهم عنها بما يبرئها من التهمه ة قال ا ل ل تعالى فأشارت إليه قال و الله كيف ك ن م من كان ا في م د عبد صبيا إني قال الله آ ت ا الكتاب ن ي و ج ع ل ن ن ي ي ب ا و ج ع ل ن أينما كنت نقول ي مباركا نقول ل م ا أ ن ك ر و انكر على ع إليه ليجيبهم مريم إشارتها ه ا الآيات فمن ن أ كلام عيسى عليه السلام في المهد وزعم أ ن ه حصل منه بعدما بلغ عمرا يتكلم مثله فيه عاده ة ف و وقد كافر مكذب بكتاب ذلك محكم كتابه للشك آيات الله الله أرضها براءها الله بما لا مجال للشك فيه ثلاثة في في في فيه لمريم ملحد ملتهم من أول اول ل المتعلقة بقتل بني إسرائيل لأنبيائهم آ ي بني ا بأنها ا ت مجرد م ح الايات ت يتبع هذا ا س ؤ ل ل الزاعم أول ل س ا ا ئ بأن قد آ ا ل م ت ع ل ق ة بقتل بني إ س ر ا ئ ي ل ل أ ن ب ي ا ئ ه م ب أ ن ه ا مجرد محاولات للقتل ونفى وقوع القتل جواب أخبر الله في آيات القرآن وقوع آيات ونفى جواب في أخبارا أخبر صريحة في ي أن ا ل ه ولو د ق ت ا ا ل أ ن ب ي ايه ء ب غ ر يذكر حق ح ولم س ب ا ن و ل و و في آية ا ح د ة قرينه او إ ش ا ر ة تدل على صرف هذه ا ل أ خ ب ا ر عما دلت عليه من قتل اليهود أ ن ب ي ا ء ه م ح ق ي ق ة إ ل ى إ ي ذ ا ئ ه م أ و إ ل ى مجرد محاولات لذلك قال الله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب عليهم الذلة الله من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 ففسر القتل بالضرب أ و محاولات القتل دون القتل فقد أ ل ه د ف ي آ ي ا ت الله و تلاعب بكتاب الله دفاع ا عن إ خ و ا ن ه اليهود و انتصار ا ل ه م بالباطل و رضي لنفسه بالكفر دينه سؤال ادعى هذا الزام ب أ ن عيسى عليه السلام صلب و لكنه لم يمت على ا ل صلب جواب أ خ ب ر الله تعالى عن اليهود ل أ ن ه م قالوا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 بل رفعه الله إ ل ي ه وكان الله عزيزا حكيما فمن زعم بعد ذلك أ ن عيسى صلب أ و قتل مصلوبا او غير مصلوب فهو كافر لمناقضته لصريح القران آ ن س ؤ ل قال ب أ القضاء والقدر لا دليل لهما في القرآن الكريم جواب عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى دليل أهل بكل شيء علما عقيدة قد شيء في أن أحاط و أ ن ه كتب في اللوح المحفوظ كل ما سيكون و أ ن كل ما علمه وكتبه فهو كائن لا م ح ا ل ة قال الله تعالى إ ن الله بكل شيء عليم فقال أ ل ا إ ن ه م في م ر ي ة من لقاء ربهم أ ل ا إ ن ه بكل شيء محيط وقال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 ومن عقيدتهم أ ي ض ا أ ن م ش ي ئ ة الله تعالى ع ا م ة لكل شيء ن ا ف ذ ة في كل شيء و أ ن ه تعالى قدير على كل شيء فله سبحانه ا ل ق د ر ة ا ل ش ا م ل ة قال الله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما وقال وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين وقال تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل د صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وقال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات و ا ل أ ر ض وقال إ ن ا كل شيء خلقناه بقدر وقال والله خلقكم وما تعملون وقال إ ن الله على كل شيء قدير